زينب ويزوارك بالحسرة نادي زينب بالحسرتنا لا تبخل يا شباب بصدرك لا تبخل اللي صاير لو غضب نازل علينا خيم الليل بسكون اسمع اجمب ولينا جن زلزا اللي صاير لو غضبنا زل علينا قال وينتوا وين عنا ينسى يل ما تجينا تنظري الصاير بعينا وجه صحه في المدينة ش الخبر قال لو يساين أم لبنين الحزينة أم لبنين الحزينة ش الخبر قال لو يساين ام لي ابني ابن الحزينه التجتوي اي من بعد فقد السفينه عن حسين واخوته من بعد قوا اتوتينا استعادي اسمع كلامي حزاني بدموع عنهتونا بلا كلام الله يخليكم النزير زال اللي صاير لو غضبنا نازل علينا قال وين عنا يا ما تجينا تنظر صاير بعينك ضج صيحة في المدينة ش الخضر قالوا يا ساي لي بنين الحزينة التقيت ويل عقيلة من بعد فاق اجد السفينة و اعليلي حسين نو اخوتا من بعد قاط عتوتينة من بعد قاط عتوتينة تصيح حسين يا نور العين تصيح حسين يا نور العين ترافق داك خطف عمري تصيح حسين يا نور العين ترافق داك خطف عمري ديوم دي لبني تلاقي البن سقول بلا او يا بدر ايه تغيب صوتي اسرع ولا ترجاه الى الوطن يا بعد اهلي يا علي شان فقد ابا غيبوته ازرع الاحزان اه ولا ترجع اه الى الاوطان اه بعد اهله يا عالي شان فقد عباس اليها ولنزينا تو انتنحه حزن هلفا جار الانفاس <تصفيق> ولن زانه تو انت نحا حزن هلفا جار الانفاس سهم ذحشال لسع ضماي كفيل ودا اوله العباس يكسر ظهري يا ام لبنان افقد عبا اسكسر الاحسن يا عمودنا اسل سهمنا ب في الوبن عين لبنين افقد ابا از سر حسين ا امودنا نازل بالجبهه اسهمنا ب فيلوب <تصفيق> بلاي اسهمنا ب فيلوب بلاي تصيح حسين يا نور العيد ترا فقده اك خطف عمري تصيح حسين يا نور العين ترا فقده اك عمري ذيوم ذي لبني اتلا قلبي تقول بله او ادري اتغي ايه هو ايه لا ترجا ال انا اوطان يا بعد اهلي يا علي ايه فقد ابا اس ليا ايه فقد ابا اس الىنا ولن زنا ومتنحا حزن هلفا اجر الانفاس سهم بحشا لساق ضمار اي كفين ودو قولت اي عباس اي ظهري اي يا عم لبنين اي فقد عباس كسر الحسين اي عمود الناه غازل بالجميل اي سهمنا به ويجفلهم بالعين كسر ظهري اي يعمل بني اي فقد عباه قاس كسر الحسين اي عمود الناه سهم نعبين في لب العين سهم نعبين في لب العين ايه امي لقى هربع الحق ايه امي لقى هربع القطة وتسأل زينب على تبع على الحق ادخلوا اب وسط لي رجات حسره مره الكفر حسره ايه هو يا جهاز زيد بكفره ايه هو عينك بالاسد على زيد البكف فرحه سرى ايه يا جهار سيد تبكف فرحه ايه هو عينيك على علي خمره وقالت وي الدمعها عيونه كيف ترل قهوه او قالت وي انت معها اب عيونه كيف ترل وداخل ما اجنس الان اهلي فتاه يمكن تبخصه ايه اللي فاته يني كتبه مخص ايه فطسته والله ما اجده ان شعبني راسه والمنظر ايه خلي روحي تتهوى ام لا اربع الابطه زي انا بعلى بعل الحد عليه عليه او او ملقى اربع العاطه تسال ازاي انا بعلى <تصفيق> الحظ <تصفيق> او او ملقى اربع دخلوت شي يا ابو وسط لرجى وحاسره مرى اب قبيح بقى افعلي الكفر حسره ايه علي الكفر حسره ايهو يا جهاز سيد تبكفره ايهو يا جهار سيد تبكفره ايهو عينك قبل اسد نظره ايو صبعه علواني او ام لا اربع الاط او تسال ازاي انا بعلى الحق ودير لوتشي اي بوسط الليل جاء وحاسره مرى قبل احبط ايه علي الكفر حسره ايه هو جه سيد تبكفره ايه هو عينك بالاسد نظره يصب على الولي خمره زينب ويزوارك بالحسرة نادي زينب ويزوارك بالحسرة نادي لبيك يا وَاللَّهِ <تصفيق> خَلِيهِ <تصفيق>